المبهمات في القرآن والمبهمات جمع مبهم وهو الذي لم يسمى وعرفنا السر في الإبهام في القرآن الكريم وأسبابه قال الإمام رحمة الله عليه النوع السابع في اسرار الفواتح والسور اسرار الفواتح والصور فاتحة الصور هي السر في هذا الاستفتاح وخواتيم الصور هي السر في الخواتيم ثم قال اعلم أن صور القرآن العظيم مئة وأربع عشرة وفيها يلغز فيقال أي شيء إذا عددته زاد على المئة و اذا عددت نصفه كان دون العشرين سمعتوا باللغز ده قبل كده طب يلا طب القراءات بقى يبحثوا بقى في, إيه؟ في اللغز دا جوابه كيف نحل الفازوره دي عدد يزيد عن المية نصه اقل من عشرين فكروا لنا كده و اهل الايه اهل القراءات والروايات قال وقد افتتح سبحانه وتعالى كتابه العزيز بعشرة أنواع من الكلام لا يخرج شيء من الصور عنها افتتاح الصور بأن عشرة أنواع من الكلام كل الصور المئة أربطة في افتتاحها لا يخرج عن هذه العشرة أنواع فالأول الاستفتاح بالثناء الاستفتاح بالثناء على الله عز وجل قال الاستفتاح بالثناء وهو قسمان أي الثناء قسمان إثبات لصفة المدح ونفي وتنزيه من صفة النقص الإثبات بصفة المدح قل ايه الحمد لله والتنزيها من صفات النقص الايه سبحان الله ها ايوه فالسور تستفتح بانواع من الكلام اوله اولها الثناء على الله عز وجل في اول السوره اما باثبات صفات المدح له عز وجل واما تنزيه بتنزيهه عن النقائص سبحانه وتعالى قال فمن الاثبات نحو الحمد لله في خمس صور ما هي فاتحة والأنعام والكهف فاطر وسبع خمس صور افتتحت بالحمد لله وصورة افتتحتا بتبارك الفرقان والإيه والملك ده إيه الإثبات الثناء بالاثبات أما الثناء بالتنزيه فكما قلنا التنزيه سبحان الله سبحان الله يعني انزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب سبحان الذي أسرى بعبده سبح اسم ربك الأعلى سبح لله ما في السماوات والأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وذلك في سبع صور في سبع صور استفتحت بإيه؟ بلفظ التسبيح سواء كان بلفظ الماضي أو المضارع أو الايه او الامر فهذه اربع عشرة سوره استفتحت بالثناء على الله نصفها لثبوت صفات الكمال ونصفها لسلب النقائص قلت وهو سر عظيم من أسرار الالوهيه قال صاحب العجائب العجائب هو في تفسير القرآن الكريم اسم الغرائب والعجائب وصاحبه محمد بن حمزه الكرماني المعروف بتاج القراء قال صاحب العجائب في تفسير القرآن سبح لله هذه كلمة استاثر الله بها فلا تقال لغيره سبحانه وتعالى فبدأ بالمصدر منها في بني إسرائيل له إيه؟ سبحانه لأن سبحانه هو ذا المصدر لأنه الأصل ثم بالماضي في سبح لله في الحديد والحش والصف سبح بلفظ الماضي لماذا أتى بالماضي بعد المصدر؟ لأنه أسبق الزمانين ثم المستقبل يسبح في الجمعة والتغاب ثم بالأمر في صورة الأعلى استيعابا لهذه الكلمة من جميع جهاتها وهي أربع المصدر والماضي والمستقبل والأمر فهذه أعجوبة وبرهان فسبحان من أنزل الكتاب على عبده ماذا أول نوع من أنواع الاستفتاح؟ الاستفتاح بالثناء سواء كان بإثبات صفات الكمال أو بالتنزيه عن النقائص النوع الثاني الاستفتاح بحروف التهجي وهذا معروف لديكم ومشهور عندكم وأن حروف الهجاء في اوائل الصور اشتملت على نصف حروف الهجاء 14 حرف استفتحت الصور وتعلمون أن هناك صور افتتحت بحرف وهناك صور افتتحت بحرفين وثلاثة وأربعة وخمسة ثم تكلم عن أسرار هذه الحروف له حرف واحد له حرفين إلى آخره ثم قال تنبيهات تنبيهات قال وما بد من التنبيه على أحكام تختص بهذه الفواتح الشريفة اللي هي افتتح بالإيه؟ بالحروف الهجائية أول تنبيه أن البصريين لم يعدوا شيئا منها آية البصريين قال البصرة لم يعدوا ألف لا ميم ولا ألف لا ميم راء ولا ألف صاد ولا حاميم ولا طاها ولا يسين لم يعدوا الحروف الهجائية في أول السورة إيه؟ آية. وأما الكوفيون فمنهم من عدها آية ومنهم من لم يعدها آية, آية. قال وهو علم توقيفي لا مجال للقياس فيه يعني كون الحرف آية أو كون الكلمة آية هذا ما إيه أمر توقفي فيش مجال فيه قال أما ألف لام ميم فآية حيث وقعت من الصور المفتتحة بها وهي ست الف لام ميم إيه؟, آية في كل صورة افتتحت بها وهي ست وهي البقرة وال عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة وكذلك الف لام ميم صاد آية أما الف لام ميم را فلم تعد آية والف لام راء ليست بايه من صورها الخمس التي افتتحت بها ميم ايه في صورتيها وطه وياسين ايتان وطاسيم ليست بايه وحاميم ايه في صورها كلها وحاميم عين سين قاف ايتان وكاف ها يا عين صاد ايه واحده وصاد وقاف ونون لم تعد واحده منها ايه وانما عد ما هو في حكم كلمه واحده ايه كما عد الرحمن ايه ومدهامتان ايه وجعلها ايتي وحدة مدهامتان وحدها ايتين على طريق التوقيف وقال الواحدي في في اول سوره يوسف لا يعد شيء منها آية إلا في طاها وسره أن جميعها لا يشاكل ما بعده من رؤوس الآي فلهذا لم يعد آية بخلاف طاها فإنها تشاكل ما بعدها التنبيه الثاني فواتح الصغر من خروف الهجاء على ضربين أحدهما ما لا يتاتى فيه اعراب وهو كاف ها يا عين صاد والف لام ميم يعني لا ليس في اعراب الحروف دي والثاني ما يتاتى فيه وهو اما ان يكون اسما مفردا كصاد وقاف ونون او اسماء عده مجموعه على زنة مفرد كحاميم وطاسين وياسين فإن هذه الخروف موازنة لأسماء قابيل وهابيل على وزنها وكذلك طاسين ميم يتأتى فيها أن تفتتح أن تفتح نونها فتصير ميم مضمومة إلى طاسين فيجعل اسما واحدا كدار كدارا جرد كادارا جرد ديت ولايه بفارس دارا جرد ولايه بفارس دارا جرد هي إيه؟ يعني محضه عما دي اسم مدينه في بلاد فارس قال فالنوع الاول محكي ليس الا إلي بوش اعراب واما النوع الثاني فسائغ فيه الامران الاعراب والحكايه التنبيه الثالث أنه يوقف على جميعها وقف التمام يعني يوقف على كل الحروف المقطعة وقفا تاما. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلى آخره يوقف على جميعها وقف التمام إن حملت على معنى مستقل غير محتاج إلى ما بعده وذلك إذا لم تجعل أسماء للصور وينعق بها كما ينعق بالأصوات أو جعلت وحدها أخبار ابتداء محذوف كقول تعالى ألف لا ميم. الله لا إله إلا وخيقيوه فالف لام ميم تجعلها خضر لمبتلا محدوف وتقديره هذه السورة الف لام ميم. عذا جعلت الف لام ميم اسم للإيه اسم للصورة، فيكون الف لام ميم خضر لمبتلا محدوف. تقديره هذه الصورة الف لام ميم. التنبيه الرابع أن هذه الحروف الهجائية في أوائل الصور كتبت في المصاحف الشريفة. على صورة الحروف أنفسها لا على صورة أساميها يعني صاد لم تكتب صاد ألف دال ونون لم تكتب نون ونون إنما هذه الحروف كتبت على إيه على رسمها وعلى صورتها الحرفية وتبليه كتبت على صوره الحرف ولم تكتب على صوره الاسم قال وعلل ذلك بان الكلمه لما كانت مركبه من ذوات الحروف فاستمرت العاده متى تهجيت ومتى قيل للكاتب اكتب كيت وكيت ان يلفظ بالاسماء وتقع في الكتابه الحروف انفسها فخمل ذلك للمشاكله المالوفه في كتابة هذه الفواتح وأيضا فإن شهرة أمرها وإقامة ألسنة الأحمر والأسود لها وكل قارئ يعني لا يشتبع عليه قراءتها، فهو بإيه فهو بيقرأها ولذلك الناس اللي بيسموا ياسين بيسموا أولادهم ياسين ما اكتبوش ياسين بالإيه باليأوى على عارس المصر بيكتبوها إيه؟ يا ألف سين يه إيه نون يا سين يا ألف سين يا نون لانهم جعلوا ايه يا سين ايه اسما فكتبوا على صورة الايه الاسم اما في القرآن يا سين حرفي يا سين فكل هذه الحروف الهجائيه رسمت على صورة الحرف لا على صورة الايه الاسم طيب ما معنى هذه الحروف ما معنى هذه الحروف في أوائل الصور؟ قال اختلف الناس في الحروف المقطعة أوائل الصور على قولين الأول أن هذا علم مستور وسر محجوب استعفى الله به أي معنى ألف لام ميم؟ أي معنى أي معنى ياسين؟ هذا علم محجوب اختص الله نفسه به وحجب عن خلقه ولهذا قال الصديق رضي الله عنه في كل كتاب سر وسره في القرآن أوائل الصور قال الشعبي إنها من المتشابه نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله عز وجل هذا راج قال الإمام الرازي وقد أنكر المتكلمون هذا القول وقالوا لا يجوز أن يرد في كتاب الله ما لا يفهم الخلق بيصحش قال ان في في القرآن كلام يعني ما حدش يفهمه فايه اقرأوا كده واسموا خلاص لأن الله تعالى أمرنا بتدبر القرآن واستنباط الأحكام منه وذلك لا يمكن إنه تدبر واستنباط لا يمكن إلا معلحات بمعناه ولأنه كما جاز التعبد بما لا يعقل معناه في الأفعال فلما لا يجوز في الأقوال بأن يأمرنا الله طارة بأن نتكلم بما نقف على معناه وطارة بما لا نقف على معناه ويكون القصد منه ظهور الانقياد والتسليم ده الرد على المانعين بل القول الأول بيقول هذا علم مستور اقرأ ارضي ايه عنه فرد عليه قال له لا ما يصحش تقول فيه ايه كلام في القرآن لا معنى له ربنا امرنا بالتدبري واستنباط الاحكام منه كيف انا امر بالتدبر وبعدين يقول لي فيش حالة مش هتفهمها وقد قال اننا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلوا فرد الذين قالوا انه علم ماثور قالوا لماذا لا يجوز الله سبحانه وتعالى قد يأمرنا في الأفعال بما لا نعرف الحكم منه ودائما نقول قول عمر للحجر لولا أن رأيت الرسول يقبلك يقبلك ما قبل قالوا فإذا جاز أن يتعبدنا الله بأفعال لا نعقل معناها لما يجس أيضا ان يكون في القرآن أوامر أو كلمات نؤمر بقراءتها ونسكت عن معناها القول الثاني أن المراد منها معلوم بل قول الأول مرد منها مش معلوم قول الثاني مراد معلوم طب ايه المعلوم ما قده ما هو المعنى المعلوم من هذه الحروف قال ذكر فيه ما يزيد على عشرين وجها منها البعيد ومنها القريب فمنها مثلا ما روي ابن عباس أن كل حرف منها مأخوذ من أسماء الله سبحانه وتعالى والثاني أن الله تبارك وتعالى أقسم بهذه الحروف بأن هذا القرآن الذي يقراه محمد صلى الله عليه وسلم هو الكتاب المنزل الذي لا شك فيه والثالث أن الدائرة من الحروف ال والعشرين فليس منها حرف إلا مفتاح اسم من أسماء الله عز وجل أو الائه والرابع يروى على ابن عباس أنه قال ألف لاميم أنا الله أعلم ألف لام ميم صاد أنا الله أفصل إلى آخره الخامس أن أسماء الصور كما سبقت الإشارة إليه السادس أن لكل كتاب سر وسر القرآن فواتح الصور السابع أن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لغوا فيه وقال الذين كفوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه فأنزل الله هذا النظم البديع ليعجبوا منه ويكون تعجبهم سببا لاستماعهم واستماعهم له لاستماع ما بعده فطريق القلوب وتلين الأفئدة الواحد لما يسمع حداً غريبة بتشد ايه بتشد بخلاف ما يسمع حداً متعود ايه متعود عليه الثامن أن هذه الحروف ذكرت لتدل على أن القرآن مؤلف من الحروف الهجائية المعروفة فجاء بعضها مقطعا وجاء تمامها مؤلفا ليدل القوم الذين نزل القرآن بلغتهم أنه بالحروف التي يعقلونها ويبنون كلامهم منها والتمام هذا الكلام ما ذكره في التاسع أنهم مع ذلك عاجزوا عن الإيه؟ عن الإتيان بشيء مثله فكان عجزهم مع أنه بالحروف التي يلغتهم دليلا على أن القرآن كلام الله وليس كلام محمد قال وهذا القول الأخير هو الجامع للتأويلات كلها والله تعالى أعلم النوع الثالث من أنواع الاستفتاح بالنوع الأول إيش هو الثناء والثاني حروف الهجائية والثالث الاستفتاح بالنداء كقول تعالى يا ايها الذين امنوا يا ايها النبي يا ايها المدثر الى اخره الرابع, الرابع الاستفتاح بالجمل الخبريه كقول تعالى يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة موردون ألهاكم التكاثل إلى آخره النوع الخامس للاستفتاح بالقسم مسوء المفتتح بالقسم لا تخف عليكم والصافات صفة والذاريات ذروة والنجم والطور والمرسلات والشمس وضحاها إلى آخره السادس لاستفتاح بالشرط إذا وقعت الواقعة جملة شرطية إذا جاءك المنافقون إذا الشمس كورت إذا زلزلت الأرض زلزالها السابع لاستفتح بالأمر قل أوحي إلي اقرا باسم ربك قل يا أيها الكافرون الثامن لاستفتح بالاستفهام هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا عما يتسألون ألم نشرح لك صدرك؟ التاسع الاستفتاح بالدعاء في قوله تعالى ويل للمطففين ويل لكل همزه لمزه تبت يدا أبي لهب وتب العاشر الاستفتاح بالتعليل وذلك في موضع واحد وهو لإيلاث قريش لإيلاث قريش ها اللامل الايه لام التعليل هكذا جمع الشيخ شهاب الدين أبو شام المقدسي قال وما ذكرناه في قسم الدعاء يجوز أن يذكر مع الخبر وكذا الثناء على الله سبحانه وتعالى كله خبر إلا سبح اسم ربك الأعلى فإنه يدخل أيضا في قسم الأمر وسبحان الذي أسرى بعبده يحتمل الأمر والخبر ونظم ذلك في بيتين فقال أثنى على نفسه سبحانه بثبوت المدح والسلب لما استفتح الصورا والآن شرط النداء التعليل والقسم الدعاء حروف التهدي استفهم الخبراء النوع الثامن في خواتم الصور بحنا عرفنا سر ما هو السؤال الجزيري اي ممكن اقول لك اذكر انواع الاستفتاح في الصور وممكن اقول لك بين نوع هذا الاستفتاح في هذه الصور يعني ممكن اقول لك ايه اذكر انواع الاستفتاح ممكن انا اجيب لك ايه ايات واقول لك سمي هذا الايه سمي هذا النوع ما نوع الاستفتاح في صورة الزلزاله؟ إذا زلزلت الأرض ما نوع الاستفتاح ما نوع الاستفتاح في قل أوحي إليه وهكذا أما خواتم الصور فهي مثل الفواتح في الحسن يعني الحسن في أوائل الصورة وفي إيه خاتمتها قال خواتم الصور مثل الفواتح في الحسن لانها آخر ما يقرع الأسماع آخر حدا بقى هتسمحها فلازم تبقى ايه حلوة ختامه مسك فلهذا جاءت متضمنة للمعاني البديعة مع إيدان السامع بانتهاء الكلام حتى يرتفع معه تشوف النفس إلى ما يذكر بعد اسمع بقى آخر حدا ايه عشان دي آخر حدا هتبقى حلوة وما تسألش بقى ما تنتظرش ايه حاجة بعدها ثاني ومن اوضحه خاتمة صورة ابراهيم وهي قول تعالى <تصفيق> هذا بلاغ للناس ولينظروا به وليعلموا ان ما هو اله واحد وليتذكروا الالب شوف مسك الختام وعشان كده بعض الخطباء بيختم خطبته بايه بهذه اما يقول كده يبقى الخطبه ايه خلصت انتهت وخاتمة سورة الأحقاف بلاغ فهل يهلكه للقوم الفاسقون ولأنها أي السورة بين أدعية ووصايا وفرائض ومواعظ وتحميد وتهليل ووعى ووعيد إلى غير ذلك كتفصيل جملة المطلوب في خاتمة فاتحة الكتاب اذ المطلوب الأعلى الإيمان المحفوظ من المعاصي المسببة لغضب الله والضلال ففصل جملة ذلك بقوله صراط الذين أنعمت عليهم والمراد المؤمنين ولذلك أطلق الإنعام ولم يقيده ليتناول كل إنعام لأن من أنعم عليه بنعمه الإن... الإيمان فقد أنعم عليه بكل نعمة لأن نعمة الإيمان مستدبعة لجميع النعم صراط الذين أنعمت عليهم ما قالش أنعم عليهم بايه بالإيمان ولكن أصل النعمة هو نعمة الإيه هي نعمة الإيمان ولكن الله خبب عليكم الإيمان وزينوا في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله وايه ونعمة فأجل النعم هي نعمة الإيمان فإذا أنعم الله عليك بالإيمان أنعم عليك بما, إيه؟ بما سواه بما فمن أنعم عليه بنعمه الإيمان فقد أنعم عليه بكل نعمه لأن نعمه الإيمان مستتبعه لجميع النعم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء يبقى أصل نعمه الإيمان هي سبب كل نعمه ثم وصف المنحرفين عن الصراط المستقيم والمحرومين من هذه النعم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني أن الذين أنعم الله عليهم جمعوا بين النعم المطلقة وهي نعمة الإيمان وبين السلامة من غضب الله والضلال المسببين عن معاصيه وتعدي حدوده وكالدعاء الذي اشتملت عليه الآيتان من آخر سورة البقرة امن الرسول وكالوصية التي ختمت بان سورة آل إن في خلق السماوات والأرض وختمت يا أيها الذين منصبروا وصابروا ورابطوا فختم بالصبر على تكاليف الدين والمصابرة لأعداء الله في الجهاد ومعاقبتهم والصبر على شدائد الحرب والمرابطة في الغز المحدود عليها بقوله وأعد لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك والتقوى الموعود علي بالتوفيق في المضايق وسهولة الرزق في قوله تعالى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يعتسب وبالفلاح لأتقوا الله لعلكم تفلحون لأن لعل من الله واجبا وكالوصايا والفرائض التي ختم بها سورة النساء وحسن, وحسن الختم بها لأن آخر ما نزل من الأحكام عام حجة الوداع آخر ما نزل من الإيه الأحكام نزل في علوم القرآن قبل كده الأوائل الأولية والإيه والأخري عرفنا في أولية مطلقة في أولية مقيّدة أول ما نزل القرآن اقرأ وأول ما نزل في تحريم الخمر كذا آخر ما نزل القرآن كذا وآخر ما نزل من الأحكام كذا وكالتبجيل والتعظيم الذي ختمت به المائدة لله ملك السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء قدير ولإرادة المبالغة في التعظيم اختيرت ما على من لله ملك السماوات والأرض وما, وما جلش ومن فيهن للنماء عم فتتناول الأجنس ما يعقل وما لا, إيه؟ وما لا يعقل وكالوعد والوعيد الذي ختم بين صلوة إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ولذلك أورد على وجه مبالغة في وصف العقاب بالسرعة وتوكيد الرحمة بالكلام المفيد لتحقيق الوعيد وكالتحريض على العبادة بوصف حال الملائكة الذي ختمت به سوره الأعراف فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته والحض على الجهاد وصلة الأرخان الذي ختم بالأنفال ووصف الرسول ومدحه والاعتداد على به، وتسليمه ووصيته والتهليم الذي خدم براءه وتسليته عليه الصلاه والسلام الذي ختم بها سوره يونس قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني إلى آخر السورة ومثلها خاتمتهود هود وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت بفعانك وصف القرآن ومدحه الذي ختم به سورة يوسف والرد على من كذب الرسول الذي ختم به الرعد ومدح القرآن وذكر فائدته والعلة في أنه إله واحد الذي ختم به إبراهيم ووصية الرسول التي ختم بها الحجر وتسلية الرسول بطمأنينته ووعد الله سبحانه الذي ختمت بالنح ووانعقبت فعاقب ثم عاقب الى آخره والتحميد الذي ختمت به سبحانه وتحضيد الرسول على البلاغ والاقرار بالتنزيه والامر بالتوحيد الذي ختم بالكهف وقد اتينا بذلك على مصحف القران في بيان خواتمه ليكون مثالا تنظر بقى انت الخواتم كل صورة كده وتعرف سر الختام بهذه الايات تظهر هناك مناسبه بين خواتيم الصور وفواتحها ها؟ تسمعون دائما احيانا في الدروس نقول ايه انتهينا من صورة المائده ونبدا في صورة الانعام والمناسبه بين آخر المائده واول الايه الانعام كذا وكذا قال ومن اصراره اي من اصدرار القران الكريم مناسبه فواتح الصور وخواتمها وتامل سوره القصص وبدأتها بقصه مبدا امر موسى ونصرته وقوله فلن اكون ظهيرا للمجرمين وخروجه من وطنه ونصرته واسعافه بالمكالمه وختمها بامر النبي صلى الله سلم بان لا يكون ظاهرنا الايه للكافرين ها ايه مناسبه بين اول الصوره وايه واسها نفسه المناسبه بين اول الصوره واخرها وتسليه بخروج من مكه والوعد بوعوده اليه ان الذي فرض عليك القران لرادك الى ايه الى معاد كما رد اموس الى ايه الى امه قال الزمخشري وقد جعل الله تعالى فاتحه سوره المؤمنين قد افلح المؤمنون وأورد في خاتمته إنه لا يفلح الكافرون فشتان ما بين الفاتحة والخاتمة فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الفاتحة ونعوذ بالله أن نكون من أهل تلك الخاتمة هذا عن مناسبة أول الصورة لآخرها الصورة نفسه أما مناسبة أول الصورة التي قبلها قالوا من أسراره مناسبة فاتحة الصورة بخاتمة التي قبلها حتى إن منها ما يظهر تعلقها به لفظا كما قيل فيه فجعلهم كعصف مأكول في قريش وفي الكواشي والكواشي هو أحمد بن يوسف بن حسن بن رافع موفق الدين الكواشي الموصل الشافعي له كتابان في التفسير أحدهم التفسرة والثاني التلخيص لما ختم سورة النساء أمرا بالتوحيد والعدل بين العباد أكد ذلك بقوله في أول سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وفي هذا القدر الكفاية وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية صلى الله وسلم وبارك على بن محمد ولا آلني وصحبه أجمعين